انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 119. قالوا رسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 110. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسكون